بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 24 ومئة دان على 12 وسبعمائة وثلاثة آلاف وهو الشريط الثامن من شرح المقدمة الآج الرومية بحرب جرم جرم البحر جرم حرب يسمى جرم البحر فسأل ظاهرة في آخينه ماذا؟ احسن لك نعم اعد احسن لك ان لله وانه اليه راجع انا اذا اكرمك اكرمك ان انا احسن لك ظالم من تصرف من خائف نعلمه معل يا رب يا تقولون الا اذا اكرمك اكرمك اكرمك ها أكلمك. ايش اكرمك <تصفيق> انا لان احنا نقدر الناس انت جواد ها قلنا ترى خير نيجي لك انا انا اذا أنا أكلمك. أكلمك. <تصفيق> جواب اللي يقولك انا أجورك. أجورك. انا اذا تكرمك اوكرمك ما تي عليه اللي شوك شوك اللي اللي تكرمك الشرق وشو تكرمك تم تتصدر اليوم مبلغ يا تم تتصدر اليوم شو بقولوا تكرمك انت انس ولا لا ما درس ما درس نعم صحيح ما درس لان لأنها لم تكن في صد الكلام بل شابت بل وقعت جوابا لكلام شابت وما بعدها معتمد على ما قبلها فإذا كان ما بعدها معتمد على ما قبلها بطل عملها نعم أكرموا فعلوا المضارع أرجو لي تجردها الناصب وعجازة ومتعظمة الضائم جئت كي أطلب كي أطلب العلم كيتو في لوقات شاف في المضم يا علي انا ظنط ضم يا علي الضم محله محله كي كي حرف نصر حرف نصر ثاني شو بقولوا شو كي جئتو العلم شو تقولوا كي يعني <تصفيق> <تصفيق> فارق هيدنتين واحدة التعليلية واحدة المصدرية هاله مصدرية او تعليلية وما الفارق بين المصدرية والتعليلية جدت اطلب العلم <تصفيق> هذه تعليلية لانها حل اللام هاي لاطلب العلم بشرف تقدم اللام التعليل عليها وشي؟ لقضان او كيف اذا اريد بشرط كونها تقعدُّم ما بعدها تقدم الأم التعليل عليها لقما أولا يعني هذي كاي التعليل أم الكي المصدرية التي لابدهم التقدّم كلّالم هذا يصلح لي كاي إلا الذي يتقوع باللّه марهور تقدم الله لابدنا يشترطdled إلى كاي المصدرية أو الاولى المصدرية تكتشتَل هنا lady was raised with us يصلح يصلح دقول الله لها tends metres خلا نصدرية لا, لا نعم كي مصدري ونصدر ان اللام لا لا تكون نعم نعم أكريما أطلب فلا مضال منصوب بكي المصدرية وعلمة نصب الهد العلم العلم مان. مفاعل أطلب وينه الآن أطلب مقدر مشتتل مقدر مشتتت تقديره أنا ليه مش استكاره جوازه لوجوب ديادر لا اوكي جدول اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ولا ملجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو كما اجتماع تعليم فالعلة في خلق الجن والعشية عبادة الله وحده ولا شريكة. ما اشوه مان مؤثر من الناهت العقيلة من نهاتاتله فالحكمة إن الا أن يقال عند الاخرين هل افعال الله معللة او لا والمسألة بين اشهرا غير موقف لان خضرا من أن افعال الله غير انها لا تكون معللة وقالوا ان لا تكون للعاقبه ان ولا قول كثير من النحاة واجتدلوا بان اللام تكون للعاقبه بقوله تعالى فان آل بالاون اللي يكون لهم قالوا ان اللام هنا هي بالعاقبه ليكون لهم عدوا وحجنا فشيخ الاسلام تينيه رد هذا الراي وقال ان اللام ليست بالعاقبه ولا ينبغي أن تقول للعاقله لانهم لم ياخذوا لم يكونوا من أجل اي يكون لهم ادو او لا يامنون بهذا فلو علموا أنه سيكون لهم أدوة لم فلا ان يشيكون لهم ادو لما يكونوا فلا يستحق أن تقول للعاقل ابن الله لا نريد لكن العاقبه في نفس الامور والواقع وهذا بان كان عدو لهم فتقدروا الاله الدعوه اللي يكون لهم عدو هو حجنا شيخ الاسلام ان قول التقاطعوا الاله الدعوه اللي يكون لهم ان العله الانتقاط هو من اجل ان يكون لهم عدو لا يريدون هذا لو علم قتلوا وانا سلام ربه وكذلك ايضا مما يصب بأن مضمرة وجوبا هي البقية لام الجحود وحتى وفاء السببية وواه المعية وأو عبنا وعيها سواء كانت بمعنى إلا أو بمعنى إله أما لام الجحود فهو معقول من جهد يجهد الجحودا وتعريم الجحود هو إنكار الشيء معلل إذا كان يعلمه وأنكره هذا الجهد قال الله تعالى وجهدوا بها واستيقنتها أنفسوا ولا مجهود تنصب لأن مضمرة وجوبا بخلال لمكين وضابط لا مجهود أن تسبق بكون من فيه وما كان الله ليضيح إيمانه ما نافية كان ثلما الله اسم كان انتظر الاسم وتنصر بالخرب ليضيع اللام لام الجحود يضيع ثلما ضارع منصوب بأم مضمرة ودوبا بعد لام الجحود عوم متسرف كان كقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ليغفر اللام هنا لام الجحود لأنها سبقت بكون من في. وماذا؟ وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليظل قوما بعد إذا داعهم وما أشبه ذلك فلا يجوز لك أن تظهر الآن بعد الآن الجحود فلو قلت ماذا؟ ما كان جيد لأن يقوما غلطناك أو ما كان لي مثلا ما كان لي لأن أجورك فهذا غلقناك إنا لك هذه الأمجعود مسبوقة بكون منفي وتأتي بأن تبني الآن بل اشتتارها وجوبا بخلاق الآن كي يجوز لك أن تقول لأن أزجئت لأن أزورك مثلا هذا ما نعم أما الأمجعود هنا وجوب وحتى هي أيضا من نواصف الهيئة المضارع بأن مضمرة بعد حتى وحتى تأتي جاء في بعض الأحيان مثل قوله تعالى حتى مطلع الفجر مطلعي حتى حين وما أشبه ذلك وتأتي للابتداء حتى زرتم المقابرة حتى إذا قام فهي حرف ابتداء كان بعد هذا وتأتي ناصبة إذا وليها فعل مضارع مستقبلا حتى يرجع إلينا موسى حتى لا تكون فتنة لا أجورك حتى تصليا. مثلا لا أكلمك حتى تصوم وما أشبه ذلك فحتى حرف آية رجر لأنها بمعنى إله تصوم في المضارع نصوم بأمر مرة وجوباً بعد حتى وتأتي أيضاً حتى عاطبة هي تأتي جارة تأتي حظ ابتداء وتأتي عاطبة وتأتي ناصبة هنا كما هنا الناس يبأمر مرة وجوباً والتي بنفسها لا على رأي بصريين والعاطبة يأتي بياناً في ديب العطف الناس قدم الناس حتى المشاتل وما أشبه ذلك والفاء وهي فاء الشببية سميت شببية لأن بعدها سبب لما قبلها مثل قولك لا تخاصم جيدا فيغضب المشبب لوجود الغضب مدخول ذا هي الخصومة فلهذا سمنا فاء الشببية رفاء السببية تنصب بأمر مرة وجوبا بعد فائح السببية لا تخاصم لا نعيه تخاصم ذلك المضارق مصوح بمجلوم بلا إن ناهيه وعلامة جرمي السكر زيدا مبعول فيغضب الفافاء السببية يغضب ذلك المضارق مصوح بأمر مرة وجوبا بعد فائح السببية رفاء السببية لا بد أن تكون مسبوقة بنفيه أو نهي أو دعا أو أمر أو تمني أو لعلّا بالترجي جمع بعضه بقوله مر وادعو وانهى واشأل وارغ لحظهم تمنى وردك ذاك النفي قد كملا مر أقبل إلي فأحسن إليك هذه الهناء فأشبه أقبل فأحشنا إليك وادعوا ربي واففقني فأعمل صالحا واففقني على الدعاء مرودونها لا تطغوا فيه فيحل عليكم غربي واسأل ألا تنزل تنزل عندنا فنكرمك وأداة العرض هل لا أكرمت زيداً فيشكرك؟ والتمني ليت لي مالاً فأحج منه والترجي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى المقصود أن جميع في هذا في هذا البيت تمنى مروا ودعوا وانها واسأل وارغ لحظهم تمنى وردوا كذا كالنجي قد كمنا لا بد أن تكون لكن لو جاءت الفاء مثلا ولم تسبق بشيء من هذا نقول لا بد من إشقافها ما يجب التربية أقبل فأحسن إليك هذه فباعة السبب لو قلت أقبل أحسن إليك نقول ما هل تنصف نقول لا تجمع أقبل أحسن إليك فإن جاءت الباقرة أقبل فأحسن إليك فإذا ذهبت يكون الذعل بعدها مجهوم في جواب الأمر وهذا يأتي بيانه في الجواجم شاء الله وواو معي فإنها تنصف الذعل المضارع بعدها بأمر مرة عجوبا بعد, بعد واو المعية فواو المعية تهيد بمعنى ما به من جين شنفاء سواء كانت بمعنى إلى أو بمعنى إلا فالتي بمعنى إلا لأشتسهلن الصعب أو أدرك المنى يعني إلا أن أدرك المنى أو بمعنى إلا وكنت إلا غمجت قناة قوم فسرت قعوبها أو تستقيما أو بمعنى إلا لأن لا تصدق بمعنى إلا والتي بمعنى إلا هي التي تنقضي شيئا فشيئ لأشتسهلن الصعب أو قدرك المناع يعني إلى أنه الصعب يتسحل ويتذلل قليل قليل حتى يكون ذلك وأما الذي ما إلا ما في لدفعة واحدة وكنت إذا رمزت خناة غوم كسرت فعوبها أو تستقيم ما يصعد نقول إلا أن تستقيمها بل لا بد أن تقول إلا أن تستقيمها وقلنا النواة المعية تصب بأنه مرة نجوم بعدها إلا إذا كانت مشبوقة بشم خالص فيكون بأنه جواجها مثل ولوس عباءة وتقر عيني كما هو والله أعلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح أهل. أهل. وانزلنا الاله الكذكره لتبين للناس ما نزل الاله في الماضي لا في الماضي انزلنا في انزل انزل انزل فعل ماض ومفرد انزل كما فعل الماضي هنا ضمير مكفصل في محرفة فعال نعم إليك إليك جار ومجرور متعلق عن ذلك جار ومجرور إلى إلى حق وجر والكار ضمير مكفصل في محل جر مرين مبني. مبني من العرفات في محل جر بحرق الجر نعم والجار متعلق عن ذلك الذكر مفعولا به منصوبة لأنت أشبه أبنائك الظاهرة الناس لتبين هذه اللام هي لام لام كي تبين تبين فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد لام كي منصوبه ايش مش جواز الوضوء جوازه جواز تبين قلنا ان جواز بدلا من كي وانا متاسف انا قلت ان تبين علينا شيء ان الناس, الناس جاءوا مجرور اللام حافظ جرر أسمى جرور بألام على جرر كسرة في ما نزل إليه ما هذا يسمى صور بمعنى الذي نزل إليه أو شو نشي كم زرعب تبين للناس ما نزل إليه ما اسمه صور ما بنيه وني عاشكم محل نصف محلن بي بمحل نصف وني الناس منو زيرو اثنين ما عمل شي زيره زيره ما له معنى زيره فعل ما نعم فعل الماضي ابن لما يشمل ذايب لما تجي هنا يجاب هنا يجاب مدرو الى الى و... حب وهذا بمع... على الفصل في محل جزم نعم يعلم ان قد يبلغوا رسالات ربهم ليعلم ألا ليعلم لم. لي لي لي ألا لا ممكن لا ممكن ليعلم ألا يعلم ألا يعلم ألا نصول بأن مرت بعد الآن وعلم تنصلي يعلم ألا يعلم ألا أنك أبلغ أن أن مصدري لا أن من التقيل لا <تصفيق> مخفظة المصدرية إذا خلط على قد حالت جنب المفعل والأحسن فصل بقد أو نفي أو تنفيذ أو لو وقليل ذكر لو بعد جاء البدعة تخذ وخففت أن فقل العامل وإن تخفظ أن فاسم أشتكن وخبر, وخبر وإن تخفظ أن فاسم أشتكن والخبر جعل جملة من بعد فالأحسن الفصل بقدر هذه الفصلة بقدر لعلماء المخدر بالنتقل قد قد حرفتها أبلغوا أبلغوا أبلغت أبلغ علماوي أبلغت علماوي أبلغت حبان والواو أبلغوا الواو بعد وليعرف المتجم ضمير متصم ضمير متصم ضمد المحرف بعد مصالات وعلم في به ونصول لأنه جنب مكر سالي لا. لأنه جنب مكر سالي نعم إن الله كي وهي مرافع. مرافع. مرعب وردهم مرعب مجموع الله من المجرود مرعب رب مرعب رب مرعب وهم والضمير ورد الله منع الكشف محل وجل وهم منع الظنف آل وما كان الله يغيئ إيمانكم ما ما فيه. كان كان في الماضي الناقص وفع نوجة ذا وفع الله اسم كان مربوع مربوع بضمها الله رعا على الهاتف لي وضيع اللع لي وضيع اينا اللعنم الملجحون اينا يضيع منصوب لأن مغمرة وجوه بعدها لم نعم يضيع ايمانهم ايمانهم وراء الان مجحون ومشي فالقبلي اعطي الان كيف السابع المثال الان الاولين وش اللي جاب لك يقولون لانك انت لان الى الحدود وش الشباب وش المارق لللانك ولان حدود لان سلقتي يا شيخ بي بيكاول النانك ومن هنا بيكاول من هنا صحيح نعم ايمان ايمانا ايمانا ايمانا اسم كان نعم منصوب الاحباره والاخ مضاف الكاف مضاف الكاف ما كان عمرو لينذهب ما نافي ما نافي كانت علماء عمرو كان, كان مرغول ولا انظر ليذهب الا لا جحود يذهب على المضارع ما شهد امره مرته وجوبا بعدام الجحود وعلامه نسبه المتعه الظاهره يربطها ان يتقدمها كل من شرم كان من شان كان ماضي اضارع ان لم يكن الله لا يعلم ما اشعرنا لا بلى كان ان نبرهه اليه آكله حتى يرجع الينا ان شاء الله هو نعم قال قالوا قال فإن الماضي والواق والواق فاعل ضمير منكصر يعشكم من على الغراء الفاعلية قال لين نبرحة لان نصر واستقبال نبرحة لأن المضارع من سبع بينا وعلى المصبير فسح الضراء على آخر عاكفين حاجة النبرحة علي وعليه. علي جار ومدرو معناها حف والضمير منع الكسر والضمير منع في محل جار ومدرو حال منصوب لا سمول سمول يا اخي ان نبرح عليه اكل كبير خبر نبرح نبرح من اخوات كان ترجعوا الاشمه تسمى خبر وب واشمه مستقل وجو تقدير من نحن وعاكبين خبر نبرح لكن من اخوات كان حتى حرف راء مصدر يرجعك عن المضارع من سنة نا. نا. في عالم مصر عند البسريين حرغاي وجر في النصر حالانتك منين حتى حرغاي وجر نعم نعم يرجعك عن المضارع من سنة بعمر مرض تبا بعد حتى وعالم مصر يفتح على آخر نعم إلينا جر المجرور إله حفظ جر هنا نعم يبني بالله إله على السكن في المحل جر وبدأ موسى فائل فعلا نرفع ايضا الله وقدموه على العليه مرعا من ظهورها تعال تعال ذو دين نسموه سوما دين نسموه وقاتلوهم حتى لا تخين الابناء انو حشبنا قبلها قاتلوهم قاتلوا خائر الامر ماذا؟ قاتل في الأمر مبني على ماء الجنب المضالح ما هو والوحذر الو... المضالح نعم مبني على ماء الجنب المضالح قاتل في الأمر وهو حذر نعم قاتلوا حتى قاتل ولا الزمير المستفردي مثالنصف نفعول بهم والمين علامة الجنب والو... نعم, حتى والمين. نعم حتى حتى هذه حرفة راية نعم غاية موجر غاية موجر إلا نظمها إلا هذا على رأي بصير محمى الكريون عندهم نصب نعم لأن إذا قلنا حق غاية موجر ما صارت ناصبا لناصب الأن التي بعدها وأما نظر الكريون بغاية ونصب لأنها هي الناصبة بنفسها عند الثبيين لا تكون حتى لا تكون لا, لا حتى لا تكون لا نافية طفو نزل المضارع, المضارع منصوب. منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. نعم. وعلى أنت ما نصوب. تكون في اثنة. اسم تكون. لا. كان هنا, لا كان هنا مين ناقصا يعني حتى لا توجد كان هنا مين ما تحتاجه لأخي الله. نعم. لا تطرأ بي سيحل عليكم غبا لا لا تطرأ من المضارع من ثوبان علم الجد هذا بنواب لا تطرأ في إجر ومجرور في حرف جر والضمير مجرور نبدا بالضمير الضمير ونب... ونب... ونب... ونب... ونب... ونب... ونب... الهاء ضمير متصل مبني على سيحل في الفاء السالبيه يحل يحل فعل في مضارع منصوب لان ممرض المطلوب المعرفه السالبيه السلبية اسمع في على ذكر الله تبارك وتعالى فان عليكم غضبي انا يكون الذي على حرثه والكان والكان ضمير متصل مني اظن في الحلقه في الحلقه والميم والميم ساعد اه اعلى الرب اذا ما على الياء لا قدرنا على انا قبل يا المتكلم نعم انا قبل نعم هذا بي مضارع وهذا بي مضارع وياء المتكلم مضارع مجزوم لميه شطون حل لا تخاصم زيدا فيغضبك نعم نعم خاصه بالمضارع نجملها علامه جاتنا ايضا زيدا نحول من ينفع يتخاف المستقبل نعم مستن توعد لا مجوم مجوم تصير مجوم تضريف نعم زين انا توقعت زين لا تبع على سيب قي يقدر ثاني يقدر زيد الضم نصوب اي نصوب. نصوب نصوب بان مرمره نجوم بدا في الشبابين اه اي والله نعم وانا تنسب وانا تنسب الله يخليك يا اخي اي عند زيد في سيكرمه عند زيد عند الرف عند المظالم وعند المستفد جوا تقدره انت ان شاء الله عند زيد عند زيد عند الرف عند المظالم زيد المظلوم مجرور بالمضاف وعلامه جريه كسره الظائره سيكرمك علبا السوديه وكريما فينا في اموره مشروع دعم نظره وجوه البلدات الشماليه واعانه نسيم البطعه الضائره نعم ربي واستركني نعم خذوا خذوا منو ابني ماتش الذين لا. ربي منادها حذفت منه يار الندان نعم منشوب وعلى ما تنشبه وعلى ما تنشبه كفها مقدرة على على ما قبل المتكلمة منع من ظهورها الظهوري اشتغل محل بحركة المناشبة, المناشبة ربي مضاف ومتكلمه ضاف من, من إليه بني على الشفور في محل جرن بالمضاف ربي لي وفق وفق لي هذا المفعله الفاعل كان يضبط الضم الضم كان فاعل دعاء اين الضم وافترض عنده تقديره انت وقتني والنور من الوقائع ولي ايمان نتكلم ولي ظني ان اشوفها لرسولنا اسمي الله محمد من يعش يكون محله نصب على المنوديه ردي ورتني ان عمل صالحا فعمله صلى عليه ان عمل في المضار المصون بان بعد حسناته التغيير وعلم نسلك الله تعالى صالحا صالحا منصوب لا ناتل بماض يعني فاعمل عملا صالحا ناتل مقلوب ناتل منصوب رسول منصوب وعلامه نصبه فتح الله تعالى ان اما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النحي والدعاء والجوازم ثمانية عشر أي جوازم البعض الفعل عقارثا يرغى في الظمة الظاهرة إلى تجرد من الناصي والجازم كما تقدم والعامل فيه معنوي وثانيا إذا دخل عليه ناص من النواصب السادق بيانها فإنه يصل لا يقوم أن يقوم لن يذهب كي يلعب حتى يجيء إلى غير ذلك وذكر هنا العامل الثالث جازم وهي الجوازم وهي لم يكن لم يجلس لم يجلس لا تعمل لا تفعل ومعش بها ذلك الجوازم ثمانة عشر منها ما يجتم فئلا واحدا ومنها ما يجتم فعلين اما ما يجتم فعلا واحدا هي المذكورة هنا والجوازم جمع جازم الجازم ايش لغة وما معناه اصطلاحا الجزم في اللغة القطع تقول جزمت الحبلة إذا قطعته واصطلاحا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامة السكون ومعنى بعد فإذا قلنا لك عدل من الجزم إيش تعريضك تقول أنت مجيب تقول عامل مخصوص يجلبه عامل تغيير مخصوص تقول تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامه السكون وما ناب عنها اسم تغيير مخصوص تغيير مخصوص في اخر الكلمه بدل ما كانت مرفوعه على منصوبه شكا شكا انتها قلت عليم بهم هذا مخصوص لم يقوم لا تذهب في اسكان الباء بدل ما تقول يقوم يذهب أو او يقوم لي ذهب دخل الجاز لا غيره قريب ومخصوص واوشكوا في اخره يليه عامل مخصوص واي لم ولما والى اخره هلون تشركون وهو ان اختصوا لم هذا يذل المخالف يقبل فعل المضارع مجزوما بعده ان تجوز وما لا عن الشكور تحدث حرف لم ياتي لم ياتي لم يفعل او حت النون في افعال الشمسه وياتي علاني وتفعلاني ويقالون وتفعلون فتقول لم يفعل لم تفعلي لم يفعلوا لم تفعلوا لم تفعلي هذا حضي هذا ما له علاقه بالشكل وانا ابدا او جاز الاول قول هولن فقول من اللام والميم فلن تفهن عالي. اولا افادك النفي. فاذا قلت لم يقوم فانا من هذا نفي القيام عن شيء. قلت لك مذلا هل قرأت الكتاب قلت لم اقرأ. نفيت القراءة. فهذا تفهد هذا هو الاول. لم أول أنه حرب ليست بإسم ولا بعض لم حربية ليست بإسم ولا بعضان أنها تنبي وقوع الشيء عن البعض التي دخلت عليه لم هذا تبيض الججم ججم البعض الذي تدخل عليه لم أراد تقريبه من ال الاستقبال والحضور الى المغي قلبك لن يقوم فكأنك تخبر عن المغي انه لم يقوم والاحتمال انه يقوم, يقوم. يمكن ان يقوم قرأت الكتاب فلم اقرأ ما نذيت عن المغي قلبك انتغل المغارب الى دلالة المغي عن الحال او الاستقبال الى دلالة المغي بذليل دخول لم ويحضن المجزم قد لم وآلم كذلك يجب إن سواء سواء تريد ما تريد لم إلا أنها تخرط عليها حمجة الإجتفام أو حمجة التقريب تخر به تعالى ألم نشرح لك صدرك ألم نجعل له عينين ولسان وشبتين ألم تعلم أن الله يعلم مال السماوات ومال الأرض فالأمزة هنا همزة التقرير وإنبات بوضوع الشيء لما لما ألم آل وجواز ويألم ويلم وألم ولما وألم ما لما أيضا تجري من ذيئة البعضة وهي تبيد ما تبيده لم حرب حرب من الحربية هو النبي هو وقال من جهل المضارئ الى المنف وتريده امور اخرى غير ما تريده لنف فاذا قلت لنف لك حلف الفعل بعد لنف بشلاف كان قولك قاربت البلد ولما يعني ولما ادخلا بشلاف فقلت قاربت البلد ولنف هذا لنف أما إذا امتقاربت البلد ولما جاءت لك حفوى حينئنه وتغيث معاني زيادة غير ما تغيثه زيادة على ما تغيثه لم وكذلك مثلوا على ما قال الله تعالى ولما يذوقوا علىه كلا لما يقضي ما أمره وما أسبوع ولا بالأمر وهو إِلْتَلْهَبْ إِلْتَجِيْ قال الله تعالى إِلْ يُنْجِقُ لُهُ شَعَاكٍ مِّنْ شَعَاكِهِ فاللامنا للأمر وهو طلب الأعلى من الأدنى يسمى أمر فأمر الله لنا بأن نمذر مثلاً أو نظهر كذا إليكم أحدكم بيتكم طائفة من أماك وليأخذوا أسلحتهم كل هذه لا بالأمر أمر من الله لنا عندما يتقصى يتقصى لك خوف كانت من المشاوي للمشاوي تسمى كناشه هو الظامن كما لو وصل لنا مثلا تلقئني مثلا وان كانت من الاغنى للاعلاء فتسمى دعاء بذغب وثقل ورب رب ثقل لما يقول اننا غض انا ادعو يا مالك ليقضي علينا ربنا ليقضي ان لا مناه من دعاء رب تغفر لي وترحمني ان لا مناه لان لا احشمك ان يقول لهذا الامر ولا تهني لا تهني لا تحزن ان الله معنا لا تشك بي او دعاء لا تؤاخذنا ان نسينا لا تزغ قلوبنا بعد اذا ديتنا لا تؤاخذ لا, لا دعائية لأننا ندل الله لا, لا دعائية تؤاخذ على المضارع من لا لهم الدعاء الدعائية وعن السكون ماذا لا تزغ او لا من الامر لا من لا تأزن لا نأية تأزن على المضارع مجوم بلا إحناية وعلانة تجن من السكوب وبال مستطر قدوبا تقدروا أنت هذا هو الذي يسلم إلى واحدة أما ما يسلم إليه في بيان في مبادئ إن, إن, إن شاء الله أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح ألم نشرح لك صدرك؟ الهمزه للاستفهام و لم حرف نفي وجزم وقلب ونشرح فعل مضارع مجزوم في لم وعلامه السكون وقدره موصله لك, لك ال لم حرف جر والضمير اسم مجرور باللام هذا لا مبني فزق بين المعرب والمبني والكرمير مبني على الفتح محل وجر حيث من ما تعرف صدرك صدر مفعولا مذهب مرحبا بعد أنت ونسبك فتحة الظاهر صدر مظاهر والكافة <تصفيق> الظاهر <يلي. تصفيق> و اشهد اه اكمل مرحبا مد... مبني, على... مبني على الفتح محل الجر بالمرحب وان فاعل نشرح فاعل نشرح فاعل نشرح ضمير مستثى التقدير وهو نحن على الاخطى الجلال مش اشتفار وزوب لجواز وزوبة الشاهد من هذا المثال للجراع مش الشاهد من هذا المثال لقراية نامش على, على أنها من الجواز أحيان. تاوي ماذا؟ وَلَمَّا يَذْوُقُوا عَلَابٍ يا واودي حسن ما قال لها لما لما حرق نثل قاعد جزم المبارك. المبارك لما نافيا حرق نثل وجزم جزم القرق لما يذوقوا في المبارع في المبارع ملزوم ملزوم بإيه؟ ملزوم بلما وعلمة الجزم حرقنا والواقع دور قرار دور قرار لا اي ده على ما قال الحمد لله عليه سمعي طوارئ الحياه اشتغال الماء الغلي الحركه لحركه المناسبه هذا المتكلم ربني نبني نبني هذا الشكر لله وجنب لله نعم ال من ساعه الله تمام تمام وجهك تمام يا يوم, بقلوق... يوم, بقلوق... يوم بقلوق فاعل. أنا فاعل. أنا في قلوب يوم في قلوب يوم في قلوب شعات النساء هو فاعد مطوم يظن ما نحصل لذلك انه من 8-6 5-6 نعم 5-6 بجاني بعد ما يوجد علنا انه من 6 لكن اختيار بن بن إشام القطر انه بما قال بن مالك هو أب أخ حم كذاك وغنوا والنقص في هذا الأخير أحسنوا ابن شامل يقول والأقصح استعماله هان كفدي مات. ماتوا عندما يجب نعم وذو مضاعف السياف المضاق عليه نعم نجروا عن جرح ومساق ظاهرة في, في, في أخيره وذو ساعة من ساعة من حفظه ساعة نجروا بي من على مجرح ومساق ظاهرة في, في أخيره وهو مضاعف والهاء مؤاون والهاء رمي المتصل مبني على, على كسر في محل جرح ويقصون مرافق <م> <Object reviewing> <قصير> ان تغذر لي ويترحمني اللام دعا صحيح نعم تغذر نحب نحب نجون من الدعاء وعن جنني الشكوم لي جار ولي غمي مع شكوم الوجر ما عمي. لا تجرب قلوبنا بعد ان اديتنا لا دعائية لا. تجرب المضارم المجلون. الدعائية وعلى منتزمه السكون قلوبنا قلوبنا مفعولون به منصوب على محن سبيكة خالظاهر على أخذ وهو مضاب وضمير مضاب من عليك على السكون في محل جرم بالمضاب تابعوا ذلك ولكن واشاهد شاهد الجسم الفعال المضارع مقدر وجوبا واشتغل لو فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وإن وما ومن مهما وإذ ما وأين ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة النوع الثاني اسم الثاني من اوان الجذر وما يجني عليه فقدم ما يجني فعلا وإلى لم والما الى اخره وهذا يجمع الايه ان وما ومن وماها واي ومتا وان وحيثما وكيفما واذا في شعرك يا